يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَثَبْتًا لِتَكُونُوا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِتَابَ إِلَّا نَذِكْرَةً عَلَىٰ مَن يَخْشَىٰ إِلَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَن تَتَّبِعَ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 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بعضهم بتابع كبلة بعض وَلَا إنِن التَّبَعْتَأَهُ وَ أَهُِّم بَعْدِمَا جَ أَكَمِنَ الععِلْمِ إنِكَ إِذَ الَّمِ نَو